لهذا الموضوع الرقراط اختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامن فرأيت النبي ومعه الرهد ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه احد وفي رواية في سنن الترمذي بسند صحيح ان هذا العرض على النبي كان ليلة الإسراء والمعراج فلقد عرض الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أعداد الأمم السابقة وهي في طريقها إلى الجنة فوقف النبي على عدد كل امه تدخل الجنة مع نبيها المرسل من قبل ربنا جل جلال فرأيت النبي ومعه الرق ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد قال فبين انا كذلك اذ رفع لي سواد عظيم يعني رأى كوكبة عظيمة جدا في طريقها الى الجنة فقال قلت هذه امتي فقيل لي هذا موسى وقومه اذا اين الامه الميمونة المرحومه فقيل لي ولكن انظر الى الافق قال فنظرت فاذا سواد عظيم ثم قيل لي انظر الى الافق الاخر قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بل والله لقد سأل نبينا ربنا المزيد. لهؤلاء الفضلاء الذين يدخلون الجنة بغير عساب ولا عذاب فقال كما في رواية الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح بشواهده كما قال الحافظ محجر وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا على صورة القمر ليلة البدر فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل ألف سبعين ألفا ثم يحتي ربي بكفه جل جلال ربي لا يعلم مقدار حسوات الملك إلا الملك ثم يحتي ربي بكفه ثلاث حسيات فكبر عمر قال ابن الخطاب الله أكبر الله أكبر ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن السبعين ألفا الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحسوات الأواخر هذه كرامة الأمة فيها العصاة فيها المقصرون فيها المجنبون فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فلا حرج على الإطلاق وأسأل الله أن يتوب على المقصرين من أمثاله وعلى المذنبين من أمثاله وأن يودنا وإياكم إليه ردا جميلة وأن يقر أعيننا بعودة الأمة إليه وإلى منهج رسوله عودا كاملا حميدا إنه ولي ذلك والقادر عليه من رحمة الله بالأمة. أن الله عز وجل قد تفضل عليها بكثير من مواسم الطاعات وكثير من مواسم العبادات والخيرات لتنتقل الأمة الميمونة من موسم طاعة إلى موسم آخر لتخرج من عبادة لتدخل عبادة أخرى وهكذا حتى يظل العبد سائرا على الصراط المستقيم الى ان يلقى رب العالمين ففي سنن الترمذي ومسند احمد بسند صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله اللهم استعملنا يا ارحم الراحمين اذا اراد الله بعبد خيرا استعمله قيل كيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ومن بديع ما قال امامنا الحافظ بن كثير إن الله تعالى أجرى عادته ذكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه إن الله تعالى أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه أسأل الله أن يحييني وإياكم على طاعته وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان وأن يحشرني وإياكم في زمرة إمام الموحدين وسيد المرسلين إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل شهر شعبان شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس وكأني أرى أن الله جل وعلا قد جعله مقدمة حقيقية لتهيئة القلوب والنفوس والأرواح بل والأبدان لشهر رمضان توطئة كريمة وتهيئة جليلة تقبل فيه على رمضان اقبالا يليق بمكانة الشهر المعظم تهيئ فيه نفسك للصيام كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في رمضان حتى ورد في رواية في صحيح البخاري كان رسول الله يصوم رمضان يصوم شعبان كله ولفظة كله كما يقول علماء الاصول خرجت مخرج الغالب اي غالب ايام هذا الشهر الفضيل يقيد هذا النص المطلق هذا النص المقيد او المقيد في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان الا قليلة. وانت الان في اول ايام الشهر الفضيل